بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم أكان ل الناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قد مصديق عند ربهم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قد مصديق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال هذا نساؤو في إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمور إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش يدبر الأرض يذبع الأم، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أفلا تذكرون, أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّ إنه يبدؤ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط إنه يبدؤ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقص.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 هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا فَقَدَّرَ مَنَازِلَ لِتَأْلَمَ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون أولئك مأواهم النار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 انهن في جناتنا ضوواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ضوواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أهلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون فنذروا الذين وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الْضُرْدَ عَنَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الْضُرْدَ عَنَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا أو قائدا او قائما فلم ما كشفنا عنه ذره مر كان لم يدعنا الى ضر مس او قائدا او قائما فلم كَشَفْنَا عَنْهُ غِرَّهُ نَرَ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَٰهُ رَبٍّ مَّسَّ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم فَكَانُوا لَا يُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ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 ما يبول لي ان ابدل له من تلقائي نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي ان اتبع الا ما يوحى الي إن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 فيكم عمر من قبله كلما شاء الله ما تلوته عليكم ولا أنفقون به فقد به فيكم عمرا من قبله أ تعقلون أ تعقلون فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح المجرمون. إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا أن تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قل أن تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. سبحانه تعالى عما يشكون. سبحانه تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية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 <تضحوا إني معكم من المنتظرين> وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا <تضحوا> لا سرّمّة من بعد ضرّة مسّتهم إذ لهم مكر في آياتنا قل لله أسر مكرا قل لله أسر مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكنون رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر هو الذي يسيركم في البر والبحر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 وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجئكم فننبئكم بما كنتم تعملون متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجئكم فننبئكم بما كنتم تعملون إن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 السماء فاختلَطَ به نبات الأرض مما يأكل الناس والأعِمْ فاختلَطَ به نباتُ الأرض مما يأكل الناس والأعِمْ حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وَزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا اتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس 124. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 125. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجهاهم قترو ولا ذلّه. ولا يرهق وجهاهم قترو ولا ذلّه. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك أصحاب أهل الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ما لهم من الله من عاصم كأنما أُغشِيَت وجوههم قطعة من الليل مظلمة. ما لهم من الله من عاصم كأنما أُغشِيَت وجوههم من الليل مظلما، هؤلاءك أصحاب النارهم فيها خالدون، هؤلاءك أصحاب النارهم فيها خالدون. وَيَوْمَ نَحْسُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَ كُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ وَيَوْمَ نَحْسُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم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 هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرَدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَرَدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّثِ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأرض صار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت, الميت من الحي ومن يد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 فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ اَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ فَاَنَّكُمْ تَصْرَفُوْنَ فَاَنَّكُمْ تَصْرَفُوْنَ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل ألم من شركائكم من يبدؤ الخلق ثم يعيده؟ قل ألم شركائكم من يبدؤ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيده.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 قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى أَفَ لَالْحَقِّ أَحْكُمُ أَيُّ التَّابِعِ أَمْ مَنْ لا يَهْدِي إلَّا أَيُّهُذَا فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إلَّا ظَنًّا وَمَا يَت أكبرهم إلا ظن إن ظن لا يغني من الحظ شيئا إن ظن لا يغني من الحظ شيئا إن الله عليم بما يفعلون إن الله عليم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق كل الذي بين يديه وتفصيل الكتاب ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ولكن تصديق الذي بين يديه وت صِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَ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 Sesabu kafu alli amali, walakum amanukum antum beriun mmmma amal, wa ana beriun mmmma tamal. Wmnhum menyistamion افا انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون افا انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك ومن أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يعصون؟ أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يعصون؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن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 كَفَضَ الَّذِينَ عِندُهُمْ أَوَلَّتَوَفَّيْنَ كَفَأِلِينَا مُرْجِعِهِمْ فَمَالَ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمْمَةٍ الرَّسُولُ وَلِكُلِّ أُمْمَةٍ الرَّسُولُ فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.فإذا يظلمون.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 لا أملك لنفسي ضر وأنا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أَثُمَ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَثُمَ إِذَا مَا وَقَعَ أَمَنْتُمْ بِهِ أَلآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوَّقُوا عذابَ الخلدِ هل تُجْزونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ بما كنتم تَكْسِبُونَ ويستنبئونك أحق, أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين قل إي وربي إنه لحق ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسون ندمت لما رأوا العذاب وأسون ندمت لما وَأَمَّا الْعَذَابُ فَقَدْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قل وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما لالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون الله لكم ام على الله تفترون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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون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 ورَكَمْلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عليكم شهوداً إذ فيه وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا أصغر من ذلك ولا 119. <تصفيق> ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون <تصفيق> الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم. ولا يحزنك قولهم. Innal-azza lil-Allah jamia. Innal-azza lil-Allah jamia. Wassamiiul-Allam. Wassamiiul-Allam. Aala, innalillahi manfi al-sama'at wa manfi al-arz. Aala. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخفضون 116. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون 117. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار ملصرا 118. جعل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا, قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه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 مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم هم مَتَنَّ ثُمَّ قُضُوا إلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ فَأَيْمَنُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ مَا رَيْكُمْ هُمْ مَتَنَّ ثُمَّ قُضُوا إلي ولا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 اكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلاء وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا فكذبوه فنجيناه ومن معه وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَمَنْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ أَمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ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 وجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 فَلَمَّا جَاءَهُ الْحَقُّ مِنَ اندِنَةَ قَالُوا إِنَّهَا ذَلِكَ سِحْرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا جَاءَهُ الْحَقُّ مِنَ اندِنَةَ قَالُوا إِنَّهَا ذَلِكَ سِحْرٌ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 113. <سؤال> قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين 114. قالوا أجئتنا سنا لتلفتنا وما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم آب مؤمنين. وقال في العون اعطوني بكل ساحر عليم. وقال كوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى انكم ما فَلَمَّا الْقَوْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ فَلَمَّا أَنْ قَم قَالَ موسى إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحط الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحط الله الحق بكلماته ولو كره المجرم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ان فِي الْمِنْ فِي الْعَوْن وَمَلَئِكِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِي الْعَوْن لَعَالِمٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَإِنَّ فِي الْعَوْن لَعَالِمٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ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 قَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونجنا برحمةك من القوم الكافرين.ونجنا من القوم الكافرين.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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل قومكم بمصر غيوتا وجعلوه يوتكم قربته وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين.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 126. آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك 127. آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا 117. ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يا رب لعذاب الانيم قال قد اجيب الدعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون قال قد اجيب الدعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سَرِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِي الْعَوْنِ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَ هم في العون وجنوده بغية عروه حتى إذا أذره الغرق قال آمنت حتى إذا أذره الغرق قال آمنت قال آمنت. لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من وِئِذْ قَبِلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ أَلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَرُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنَا لَغَافِلُونَ وَإِنَّكَثِيرًا النَّاسِ عَنْ آياتِنَا لَغَافِلُونَ ولقد بَوَّأْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِهِ وَرَزْقُنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِهِ ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءه العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 فأسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فإن كنت في شك لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يرو العذاب الأليم ولو جاءتهم كل آية حتى يا رب العذاب الالم فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إلا قوم يونس لنسى لو شاء ربك لا من من في الأرض كلهم جميع ولو شاء ربك لا من من في الأرض كلهم تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أفأنت تكره هُنَّ نَسَأَتْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ويجعل الرجس على الذين لا يحقلون قل, قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون آيات ونذرا قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلهم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلهم قُل فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ قُل فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كذلك حق علينا نج المؤمنين كذلك حق علينا نج المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. قل يا أيها الناس إنكم تن في جسم من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. فلا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 اتَّقِ وَاسْتَقِمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأُقِيمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأُقِيمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تذو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا, ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فإن فعلت فإنك إذن واليمين وان يمسس الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسس الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا را بفضله وان يرد كبي خير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فمن اهتد فإنما يهتدي لنفسه. فمن اهتد فإنما يهتدي لنفسه. ومن ظل فإنما يضل عليها. ومن ضل فإنما يضل عليها. وما أنا عليكم بوكيل وما أنا عليكم بوكيل والتبع ما يوحى إليك وصبر حتى يحكم الله والتبع ما يوحى إليك وصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين